وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأرض يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِتَّبِعُونَهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُونُوا مِمَّنْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه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 وَإِنْ أطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ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 وكذلك جعلنا في كل قطية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن حتى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 إِنَّ اللَّهَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كَذَلِكَ يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ إِنْ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ إِنْ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 وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَغََّّتْهُم الحيةُ الدُّنْيياَا وَشَهِدُ على أَفُسِهِم أَهُ وَشَهِدُ علىلَ أَن فُسِهِمْأَهُ كَوا كَافِرين ذَلِكَ أََّم يَكُ رَبّكَ مُْلِكَ القُرابِغُمِ وَأَهلُهَا غافِلُون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 مَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمًا آخرين إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ صَفَ تَعلمون مَن تَتكون لَ عَطِبَة الد الدَّ إهُ لا يُفحُ الظَّالِمونون فَقالُوا للَِّهِمِماَا ذَرَأ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَن مِنَ صِبًا فَقالوا هذا لِلَّهِ بِزَنِهِمْ فَقالوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِم, بزعمهم وَهَذاَا لِشُرَكَائِنَا فمَا كانَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصلِلُوا إلَى اللهَّ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 وَإِلَّا شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَقٌّ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِذَنبِهِمْ وَأَنَّ أَنْعَامًا حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنَّ النَّآمَ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذوقنا خالصه لذوقنا ومحرم على ازواجنا وان انكم ميتا فانهم فيه شركا سيجازيهم وصفهم انه حكيم عليم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 والَّذ أَن شَأجّاتٍ مَعْروشاتِهُ وَغَيْرَ معروشاتِ وََّخْلَ وَالزَّر مُخْتَلِفًا أُكُلُ وَ نَخْلَ وَزَر مُخْتَلِفًَا أُكُلُهُ وَزَّييتُونَ وَرضُم م نَمتَشابِهَا وَالزَّييتُونَ وَدْقُ ما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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَى فَيُنَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرٌ حَرَمٌ أَمْ أُنْثَى فَيُنَبِّئَنَّنِي أَمَّا أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَىٰ يَنقُمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا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 قُلْ هَلْ مُشْهِدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى إِحْسَانًا وَبِالْيَتَامَى إِحْسَانًا وَبِالْمَسَاكِينِ إِحْسَانًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ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 وَأَنفُكُمْ كَيْلًا وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ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 مَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ اتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَمْ أن تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ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 ننجز الذينَ يصدفونَ أن آياتاسُ العذاابِ بِما كان يصدفون هل يَظرونَ إلا أن تأتهُ الملائكَةُ أو يأتي ربك أو يأتي ربكَأَ يأت بعد آيات ربك يَوْما يأتي بعض آيات ربك لا يَم عن نفس ايمانها لم تكن امنت لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا اننا منتظرون ان الذين فطروا دينهم وكانوا شع علىلست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله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 لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وَلَا أُغَيِّرُ اللَّهَ ابْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِتْنَهُ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بعضكم وَرَفَ بَضَكُم فَوْوقَ بَعضٍ دَ رَجاتِ لبَلُوكُم فِي م آتَكُم إِ رَبَّكَ سرَِي العِقَ إَِّ رَبَّكَ سرَرياًا ليَقابِ وَإِنهُ لَغَفُور الرَّحم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكره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 اما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا الا ان قالوا اننا ظالمون فلا نسالن الذين اقصل اليهم ولا نسالن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 فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون وَأَنَّا خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أمرتك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 قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا اتيناهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم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 فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فَسَنَا وَإِن لَم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالُوا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين قَالَ فِيهَا تَحْيونَ وَفِيهَا تَموتُون وَفِهَا تموتونَ وَمِنْهَا تُخرجون ياَا بَل آدَمَ قَدْ أَن زَلناَا عَلَيكُمْ لِباسَي وَريِي صَؤاتِكُمْ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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون والامر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين وادعوهم مخلصين الدين كما بداتم تعودون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 ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا استاخرون ساعه ولا استقدمون يا بني ادم ان ما ياتيكم رسل من يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا عنها أولئك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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُم قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا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 قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَدُّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضُعْفًا مِنَّا قَالَنَا كُلٌّ مِنْ النار قال لكل ضَعْفٍ وَلَكِنْ لا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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها خالدون ونزحنا ما في صدورهم غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا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 وَيَبْقُونَ هَاءً وَجَنَّ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَحْرِفُونَ كُلَّ بَسْمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاحضار رجالا رجالا يعرفونهم باسمهم قالوا ما اغنا ان كن جمعكم قالوا جمعكم وما كنتم تستكبرون ه أُل إَِّينَ أَقُ سَمتُم لا يَنالُهُ اللهَّهُ بَِرحم أدُخُل الجََّةَ ل خَووف لَكُم أدُخُلُ الجَنَتَ ل وَلَا أَن تُم وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا قالوا إن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 رَبَّكُمُ اللههُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ والالأَضة سَّةِ أي مِن ثمُ استتَوى ثمَُّ استتَوَعَ العش يُقْش اللييله رقُبُهُ حَفثَا وَالشَّسَ وَالقَمَرَ وَّ جومَمُ سَخخَراتٍ بِأَمرْرِأَل لَهُ الخَلْقُ والأَم فَتَنَّى رَكَ الله رَب العالَمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 حَتَّى إِذَا أَطَلَّ السَّحَابَ ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وَالْبَلَدُ الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين, كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 انتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا وما كانوا مؤمنين وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً تأكل فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَذَوَّأَكُمْ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استطعفوا لمن آمن منهم أتعلمون, أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه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 فَاخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوق إذقالَالَ لِقِهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ مَا صَبَقَكُم بِهَا مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْحَدٍ مِنْ, من العالممين إِكُمْ لتَأتُونَ الرّجَلَ شَهْوَةَم مِن دُونٍ النِسَ بَل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون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 لَن يَضُرُّوكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ يَتَوَعَّدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهُ عِوَجًا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 وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ